صلى الله عليه وسلم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 كنا نتحدث في درسنا الأخير عن جهر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام من دعوته إلى الله عز وجل سرا، ولكن الله عز وجل أنزل عليه في عقاب السنوات الثلاث قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين فلما جهر بالدعوة أعرض عنه المشركون وسخفوا الدعوة التي بعث بها فالباري سبحانه وتعالى يعني اتهمهم بأنهم يتبعون ابناء آباءهم وأجدادهم بدون أي نظر إلى ما يقتضيه العقل والعقلاء ينبغي أن يتبعوا موازين العلم لا أن يغمضوا العين ويتبعوا ما كان عليه الأباء والأجداد فلما اتهموا بهذا وتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل جلاله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون جر ذلك إلى أن يعلنوا العداء لرسول الله وبدأوا بإيذائه وهنا وقف بنا الحديث والآن نتحدث إذن عن مرحلة الإيذاء وما تدل عليه هذه المرحلة ما الذي حصل الحديث عن إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن إيذائهم للقله من اصحابه الذين اتبعوه حديث طويل لكننا نكتفي بنماذج من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت الحرام على مقربة من الكعبة وإذ بعقبه ابن أبي معيط واحد من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فوضع ثوب المصطفى حول عنقي وشده شدا منكرا حول عنقي ليخنقه فجاء سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنهم ودفع عقبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله نعم من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يجلس اكثر ما يجلس حول الكعبه المشرفه <تصفيق> كان جالسا هناك كان ساجدا جاء عقبة ابن أبي معيط أيضا بسلى جزور سلى في اللغة العربية بمعنى الكرشة بكل ما فيها من أخذار جرها إلى أن جاء بها إلى المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فيه فألقاها كما هي على رأسه وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حتى جاءت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت هذه الأخذار والقتها جانبا ودعت دعت على من صنع هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ايضا ما رواه الطبراني وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بينما كان يسير في بعض سكك مكة المكرمة إذا ببعض المشركين تعمدوا كانوا قد جمعوا قدرا من الأتربة والأوساخ وانتظروا مرور المصطفى صلى الله عليه وسلم فالقوا هذه الأقدار عليه من علو وعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى داره والتراب قد لبسه من الرأس إلى القدم فقامت إحدى بناته صلى الله عليه وسلم تغسل التراب عن رأسه وهي تبكي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنيه لا تبكي فإن الله مانع أباك يعني هذه المسألة عارضة نعم هذا شيء نمازج من الإيذاء الذي اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تجرع كل منهم من الأذى ألوانا كثيرة حتى مات منهم من مات تحت العذاب ومرض من مرض وعمي من عمي اصابهم ضنك شديد في الواقع ولا داعي الى ان نتحدث ما الذي اصاب سمية ما الذي اصاب عمار ما الذي اصاب اباه ما الذي اصاب فلانا وفلان الحديث طويل الذيل لكن أضرب لكم مثلا خباب بن الأرد كان رقيقا وكان من السابقين إلى الإسلام وكانت سيدته يعني مالكته امرأة مشركه كانت تعذبه كل يوم بالنار نعم تحمي قطع من الحديد وتكوي بها اطرافا من جسد خباب تدعوه بذلك إلى أن يعود عن الإسلام إلى الكفر وهو صابر لكن يعني الشده تجاوزت على ما يبدو مرحلة الصبر في يوم من الأيام لديه يقول خباب فجئت إلى رسول الله ووجدته عند الكعبة مسندا ظهره فأراه خباب جوانب من جسده مكوية بالنار قال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا كان الرسول الله متكئا فاستوى جالسا وقد احمر وجهه وقال والله إن الذين كانوا من قبلكم لا يمشط أحدهم بمشاط الحديد ما بين فرقه ودم وقدمه لا يثنيه ذلك عن دين الله شيئا يعني كما تعذبون هنالك أناس من قبلكم عذبوا على هذا الطريق ذاته ثم قال والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله يستمقيم الأمن وستمتد ظلال السلم والأمن في هذا العالم بواسطه دين الله عز وجل حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى إذن هذه نماذج ومشاهد من الأذى الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونماذج كثيرة من الأذى الذي أصاب المسلمين يعني لا داعي إلى أن نذكر التفاصيل فأنتم تعلمون ماذا أصاب بلال تعلمون ماذا أصاب سمية تعلمون ماذا أصاب كل كل الصحابة الذين القله الذين دخلوا الإسلام في السنوات الأولى من بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن أهم من يعني عرض هذه المشاهد عرضا تاريخيا أهم من ذلك أن نقف عند الحكمة من هذه الظاهرة أظننا جميعا قد نتساءل طيب نحن لا نشك في أن الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عز وجل في قرآنه على رسوله مقروء ومعروف طيب لماذا ترك الله عز وجل ايدي المشركين تفعل ما تفعل من ايذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب هما جوابان اثنان الجواب الاول ان هنالك قانون عام يسري على الرسل والانبياء وعلى الصالحين والأولياء والطالحين يسري على عباد الله جميعا باختصار هذا القانون هو ان الانسان عبد مملوك لله عز وجل والمطلوب من العبد الذي يعيش فوق هذه الأرض أن يعلن عن عبوديته لله عز وجل هو عبد بالواقع وبالفطرة ما المطلوب؟ مطلوب مني أن أعلن عبوديتي لله عز وجل حسنا كيف يتم الإعلان عن عبوديتي لله؟ لو كنت أنا أتمتع بالنعيم المقيم الصافي عن الشوائب صحه وافره الدار مترفه الاثاث رائع الأمن مستتب الطعام من اطيبه المتع المختلفه كلها موفوره يعني ماذا تكلفني عبوديتي لله ولا شيء عندما أقول يا رب أنا عبد لك وأنت تملك ان تفعل بي ما تشاء وأنا بهذه الحالة لا قيمة لهذا الكلام يعني لا تفوح رائحة عبودية لله وأنا أتمتع بهذه الحياة الرخيه لكي تتجلى عبوديتي لله عز وجل ينبغي أن أخضع لسلطان التكليف يعني ينبغي أن أكلف من قبل الله بأوامر وبنواهي فأنقاد لهذه الأوامر وينبغي أن تكون هذه الأوامر فيها شيء من الجهد أما الأمر الذي لا يكلفني جهدا النهي الذي لا يكلفني جهدا هو الآخر لا ينشر رائحة العبودية لله في كياني تكليف هو أمر الله العبد بما فيه كلفه بما فيه مشقه فاذا امرني الله عز وجل بما فيه كلفه تتعارض مع رغباتي متعتي ونفذت اوامر الله تحملت هذه المشاق نهاني الله عز وجل عن امور نفسي تتشهاها وتهواها صمت عنها وابتعدت عنها هنا تفوح رائحه عبوديتي لله عز وجل ولذلك جعل الله عز وجل التكليف الذي خاطب به الإنسان مرآة عبوديته لله إذا استجبت لتكاليف الله وأوامره فقد أعلنت عن هويتك عبدا لله سبحانه وتعالى هذا القانون يسري على الرسل وعلى الأنبياء وعلى عامة الناس معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لا يترك العبد لدعاويه أنا عبدك يا رب وأنا أحبك يا رب وأنا خافك يا رب وأنا طوع امرك يا رب لكن لا تكلفني بما يعني لا أحب لا تنهني عما يعني تتشهاه نفسي لا لابد ان انقاد لامر الله سبحانه وتعالى كيف بان يخضعني الله عز وجل لاوامر فيها مشقه لنواهي فيها مشقه انظروا الى هذا القانون كيف يتجلى في قول الله عز وجل ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم لما بعد يعني لما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله إذن لابد لكي تفوح رائحة عبوديته لله أن يظهر انقياده لأوامر الله اللي فيها كلف اللي فيها مشقة والتي فيها ما يتعارض مع رغبات الإنسان البشري من هنا كان لابد أن يرى في طريق دعوته إلى الله هذه الألام هذا الأذى هذا الذي ذكرنا طراء يعني نماذج منه نعم صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك هو ترجمان عبوديته لله سبحانه وتعالى كذلكم أصحابه صبرهم على هذا هو ترجمان عبوديتهم لله عندما كان يطلب من بلال وقد وضعت على صدره الحجارة الثقيلة تحت لفح الشمس المتوهجه المحرقة يطلب منه أن يعود فيكفر بالله وهو يقول أحد أحد أحد هنا تفوح رائحة عبوديته لله سبحانه وتعالى الدنيا دار تكليف ليس دار تشريف دار تكليف نعم طيب. هنا أيها الاخوه ألفت نظري وأنظاركم إلى حقيقة هامه جدا عندما يرى المسلمون وهم يسيرون في طريق الدعوة إلى الله عندما تصادفهم العقبات الآلام الأذى كالذي أصاب رسول الله وأصحابه عندما يسيرون وهم يجدون هذه العقبات هل هم بهذه العقبات التي يتحملونها بهذا الأذى الذي يذوقونه صابرين راضين هل يبتعدون عن الهدف الذي هو إقامة المجتمع الإسلامي أم يقربون أصحاب النظر السطحية يظنون أنهم بهذا يبتعدون يقول قائلهم والله نحن نعاني في طريقنا الى الله عز وجل من نكبات من مصائب من فتن من اهوال من خطط الاعداء يبدو لأننا لم ننجح اصحاب النظره السطحيه هكذا يقول وهذا غلط الواقع المقياس الترمومتر يقول لك بمقدار ما تجد في طريقك من آلام وأنت تصبر عليها بمقدار ما تجد في طريقك من أذن وأنت تتحمله صابرا فاعلم أنك تتجاوز الطريق إلى الغاية واعلم أنك بهذا تدنو إلى الغاية التي تسير عليها والعكس صحيح إذا رأيت نفسك تسير في طريق معبدا الرياحين من حولك يمينا وشمالا وانت تتصور انك تدعو الى الله فاعلم أنك بعيد لماذا لانه طريق النصر الدرجات التي ترقى بها الى سلم النصر عباره عن درجات اذى درجات متاعب درجات مصاعب فاذا كنت تتجاوز هذه الدرجات متحملا صابرا راضيا ملتجئا إلى الله فعلم أنك تنتقل من الدرجات إلى الأعلى ما في سلم ترقى به إلى النصر إلا وهذا السلم مكون من درجات المصائب نعم ضريبة النصر الأذى تدفع الضريبة ياتيك النصر هذه سنه رب العالمين انظروا ايها الاخوه الى الدليل الناطق على هذا الذي اقوله لكم المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر اصحابه بان الله سيفتح لهم مغاليق الدنيا سيفتح لهم بلاد كسرة اليس كذلك لما البس المصطفى صلى الله عليه وسلم سراقة وسياتي حديثه لما النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيد سراقه وقد كان جاء ليقتل الرسول الله قال إن يدك هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا كيف بك إذا فتح الله على المسلمين بلاد فارس وألبسك سواري كسرى اذا النبي علم ذلك الباري عز وجل يحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لم يشأ أن يتم فتح بلاد فارس بقيادة رسول الله يكون نال هذا شرف رسول الله لماذا تأخر الفتح إلى ما بعد وفاة رسول الله وإلى ما بعد وفاة سيدنا أبي بكر في عهد عمر لماذا سبب ما هو السبب ان المسلمين لم يكونوا قد دفعوا الاقساط التي لا بد منها من ثمن هذا النصر ما هي هذه الاقساط التعب الاذى الضنا نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى بعد وفاه الرسول ماذا يصنعون هل ينكصون على اعقابه كالذين ارتدوا ام سيثوتون ويصطبغون بقول الله عز وجل <تصفيق> <تصفيق> إذ يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم خير. يترى بعد ذلك ستقوم المعارك المتجهة إلى بلاد فارس شرقا وإلى أفريقيا وإلى المغرب نعم ماذا سيكون موقفهم؟ سيعانون من الشروط سيعانون من الظما سيعانون من القتل في عهد عمر دفعت الاقساط ومن ثم جاء الفتح كون النبي موجود ولا مو موجود اذا الام ما دفعت كامل الاقساط النصر ما بيجي نعم هذا هو الجواب الاول ولا يقول أن قائب الباري بحب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مفروض أنه يعني لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو خير الخلائق وأحب الناس إلى الله إذا كان ينبغي أن لا يصيبه رشاش هذا الأزلاء هذه سنة ربانية يعني قانون والقانون ماضي الجواب الثاني إلى بالإضافة إلى ما قلنا نحن نفترض أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يدعو ربه وقد اشتد عليه الأذى في الواقع نحن ذكرنا يعني جوانب بسيطة من الإذاء الذي نال المصطفى صلى الله عليه وسلم اما الأذى الحقيقي فقد اشتد عليه واشتد به الخناق طيب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه يا رب أنا لم أعد أستطيع أنا لم أعد أتحمل أنقذني من هؤلاء الذين يعادونك ويعادوني اجعل لي طريقا آمنا أسلك فيه إلى الغايه التي امرتني بها لا استجاب الله له استجاب الله له والدليل على هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما طرد من الطائف طرد فعلا راح من مكه الى الطائف على رجليه ومو بطريق زفت أودي دي ودميت قدمه في الطريق نعم وطرد بعدها بتعم كله طرد كما تعرفون جاءه سيدنا سيد نجل قال الباري عز وجل رأى ما فعل بك قومك انشئت أطبقت عليهم الأخشبين مرني بهذا طيب النبي ما رأى إذا النبي لو طلب لاستجاب الباري عز وجل دعائه يدعو ويستجيب ألا ما رضي طيب لو أحب رسول الله أن يعيش كسيدنا سليمان منعما مكرما فيه كل ما يتشاهأ الباري يعطيه لكنه لا فضل أن يشبع يوما فيحمد الله ويجوع يوما فيسأل الله وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين هذا كان من دعائه طيب يا حبيبي يا رسول الله لماذا لم تتل ربك أن يبعد عنك هذا الأذى هذا الأذى الشديد يعني في أشياء كثيره ما ذكرناها هنا تأتي الحكم الثانيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلب هذا واستجاب الله له طلبه ستكون هذه الاستجابه خاصة به هو استثناء يدعو الى الله في طريق امن لا خطر فيه نهائيا ولا يعتريه اي سوء ولا اي اذى للنبي عليه الصلاه والسلام لكن الدعاه الذين سياتون من بعده على اعقابه هل سينالون هذا الامان لا بتكون هذه المساله خاصه بمين برسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الآن إلى حب رسول الله لأمته انظروا إلى عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته النبي عليه الصلاة والسلام فكر ممكن أن يسير في الطريق التي أمره الله أن يسير فيها آمناً مطمئنا. طريق معبد ما في أي خوف ما في اي اذى ما حدا بيسترجي مد ايده باي اذى اليه لكن الدعاه الذين سياتون من بعده سيتعرضون لقانون الله لا بد ان ينالوا من الاذى ما قد شاء الله عز وجل ان يناله السائرون في طريق الدعوه الى الله حتى تظهر رائحه عبوديتهم لله وحتى تظهر قيمه انقيادهم لاوامر الله عز وجل فنبي يتصور التالي إذا جاء الدعاه من بعده ونالهم من الأذى ما نالهم طبق قانون الله عز وجل من ضنك من سب من شتم من ضرب من طرد من قتل من من إلى اخره كل أنواع الأذى رب قائن فيهم يقول إما بلسانه أو بفكره يقول ما على بال النبي عليه الصلاة والسلام ما صابوا شيء من يلي صابنا نعم هو سار في هذه الطريق ذاته إلى الغاية آمنا مطمئنا محفوفا بعناية الله أما نحن فنحن الذين أصابنا هذا الضيم في طريق الدعوة إلى الله عز وجل النبي مرضي نهائيا <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام وهو المحب لأمته العطوف على الدعاة من بعده قال إذا كان الدعاة من بعدي سيتجرعون كأس الفقر فينبغي أن أكون أولهم تجرعا لهذا الكأس إذا كان الدعاة إلى الله عز وجل سيقعون في مغبة الطرد من الوطن فلأكن أنا أول من يطرد من وطنه في سبيل الله عز وجل إذا كان من الدعاة إلى الله عز وجل بعد من سيناله الضارب والشتى نام وتسيل الدماء من جوانب جسمه فلأكن أنا أول من يصاب بهذا حتى ما يقول قائل إنه نحن اللي عم نتعذب في سبيل الدعوة أما محمد عليه الصلاة والسلام فربه بيحبه نعم حماه من كل هذا السوء الذي ينالنا اليوم هذه هي الحكمة الثانية وهي من الأهمية بمكان كان ممكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه يا ربي يا صحيح قانون لكن ما في أكثر من القوانين اللي انت عملت فيها شزوز فيا ربي احمني من اعدائك يا ربي وفقني ان اسير في طريق امن مطمئن لا يصيبني رشاش ازى ولا ولا ولا الى اخره ورب العالمين يستجيب دعاء نبيه محمد عليه الصلاه والسلام ولكن النبي عليه الصلاه والسلام منعه حبه لامته منعه منعت رحمته للدعاه الذين سيأتون من بعدي. قال لا لابد أن أكون أول متجرع لكأس الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يكون الداعي يحكي بالعكس يقول هي شو صابنا اللي أصابنا من الأذى في سبيل الله عشر اللي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي أصابنا من الفقر شيء تافه بسيط بالنسبه لاصاب النبي عليه الصلاه والسلام كانت تمضي الليالي طويله ولا يستوقد في بيت رسول الله نار لطعام شكل من الاشكال نعم هكذا شاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلا كما يقول ابن البوصيري وراودته الشمال الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها أيما شمم يعني أن الله عز وجل عرض عليه الغنى وأن يعيش نعم حياة بعيدة عن الأذى بكل اصنافه لكنه أصر إلا أن يعيش عيش الذين سينالون الاذيه اشكالا والوانا من الدعاه الى الله من بعده شو بيصير فيه لازم يصير فيه الو كمان هذه هي الحكمه الثانيه من هذه الحكم التي ينبغي ان نتبينها طبعاً. نحن عندما ندرس هذا الجانب بهذا الشكل اذا كان لدينا يعني خميره بس من صدق الإيمان بالله وصدق الرغبة في إقامة المجتمع الإسلامي سنشمر السواعد ولسوف ننشط لنسير في الطريق الذي سار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم متحملين كل ما أصاب رسول الله ولن يصيبنا شيء إذا بدنا نتقارن ما أصابنا ولا بالمئة عشر مما أصاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيت حكم ثالث واخيره الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يتهم أيها الاخوه على ألسنة المخرصين والدجالين من أعداء الله وأعداء الرسل والانبياء إن في بعض الأقنية وإن في بعض الكتب يعني طبعا الأعداء مو المسلمين يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجعل من دعوته التي اصطنعها سلما للملك سلما لبلوغ الرئاسة يعني كان لعابه يسيل على الملك على الرئاسة على الفخامه على علاية هكذا هكذا يتهم رسول الله وذكرت لكم في الدرس الماضي كتابا اسمه السيادة العربية تأليف واحد اسمه فان فلوتين نعم يقول فيه انه محمد عليه الصلاة والسلام كان حلمه انه ينال السيادة ويأخذها من كسرة ويأخذها من هرقل ويبني لحاله مجدا في العالم كلياته ياتهم احد ناله هيك طيب شاء الله عز وجل ان تسير حياه رسول الله صلى الله عليه وكلها كلها بالشكل المناقض مناقضه حاده لهذا الذي يفتريه اعداء الله واعداء رسول الله طيب وين هالكلام الذي يوصف به سيدنا رسول الله وين هالواقع اللي عاشه مصطفى صلى الله عليه وسلم هل غصب عنه تحمل لا لو أنه شاء لابعد الله عز وجل عنه هذه الأبية متى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى العرش الذي كان يحلم به عندما هاجر إلى المدينة أبدا متى عندما وضعت الحرب اوزارها بعض صلح الحديبيه وسنذكرها ابدا متى اقبيل وفاته ورحيله عن الدنيا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه طيب متى دخل عدي بن حاتم الطائي حاتم الطائي مشهور بجوده وكرمه عدي كان نعم في بلاد الشام وكان مثل لاجئ سياسي في الشام في المستعمره الرومانيه كان الشام كلها مستعمره رومانيه نعم وكان يحلم دائما بالامره والملك لكن لما جاء رسول الله واهل المدينه كلهم اصبحوا مؤمنين به هو ضاق زرعا ورحل إلى الشام في الشام ما في غير عم يسمع عن محمد عليه الصلاة والسلام وهم انتشر أمره والناس عم تحبه فقال في نفسه طيب ليش لح تمرول عنده سأذهب إليه ولن يفوتني واقعه ولن تفوتني هويته إن كان ملكا عرفته بتركه وإن كان نبيا صدقته طيب وهذه إمتى قبيل وفات رسول الله يقول عندي فجئت إلى المدينة دخلت المسجد وكان فيه رسول الله سلمت عليه وقال من الرجل قلت عدي بن حاتم الطائي بعد قليل قام ومضى بي الى السوق وبعد ذلك يريد ان ياخذني الى داري قال واذا بامرأة عجوز ضعيفه استوقفته فوقف لها طويلا قلت في نفسها والله ما هذا بشان ملك ثم عمد بي الى داره دخلت دار ما فيها شيء فيها حشيه يعني طراحة صغيره من ليف محشوه ليف قذفها الي وجلس هو على الارض ان اتراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يتهمون اليوم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتهمون به والله إنهم لا يعلمون انهم كاذبون هم هم يعلمون انهم كاذبون لكن الحقد الدفين يفعل الاغرائب يفعل الاعاجيب الباري عز وجل حكيم شاء لرسوله أن يمر في هذا الطريق في هذا المعترك وشاء أن يرحل إلى الرفيق الأعلى وهو بنفس الحال نعم لكي يقطع ذلك ألسن المتخرصين الكاذبين المفترين على الله سبحانه وتعالى والمفترين على رسوله هؤلاء الذين ربما تسمعون كلامهم في بعض الاذاعات وبعض الأقنية نعم والذين يتم الإنفاق على ما يفعلونه ويقولونه وما ينشطون له أموال ميزانية تضيق عنها أغنى دولة من دول العالم نعم هؤلاء لا تظنون أنهم يحاربون محمدا بهذا والله إنهم ليحاربون كل الرسل والأمن لكن الصوره محاربه من امير الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم لما بحاربوا محمد صلى الله عليه وسلم بيكونوا حاربوا الكل لان الانبياء اخوه لعلات نعم فيعني بناء على ذلك من حارب خاتم الرسل والانبياء فهو كاذب عندما يدعي انه يحب نبيا من الانبياء الرسل والانبياء ما كانوا يوما ما ضد بعضهم البعض حتى هذول ينتصروا لواحد ما ينتصروا الثاني وان قال الواحد منهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض كذابين بيكفروا بالكل نعم اذن هذه هي الحكمه الثالثه وهي ان الباري سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا هوية محمد صلى الله عليه وسلم يا ناس ليس طالب ملك صاحبك ليس طالب غنى ليس طالب رئاسي وإنما هو رسول ينفذ أمر ربه ويتحمل في سبيل ذلك كل ما يأتي من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى طيب وبعدين بعد أن استمر الأذى رتحا من الزمن ما النتيجة فكرت قريش في شيء اجتمعوا وقال قائلهم ما يعني هذا الاذى لا يزيد محمدا إلا ثباتا عند شأنه فتعالوا نفاوضه رح أحكي الكلام باختصار بس التفصيل في الدرس الجاي إن شاء الله العقلاء العقلاء من المشركين طبعا مثل عطبة بن ربيعة وغيره قال لك هذا الرجل يعني والله في مزايا كثيرة ما موجودة فينا فأنا خلينا نسترضي بركي بده مال بركي بده كذا بركي بده كذا وخلي يصير رئيس علينا بس بدون ما يلعب لنا بديننا بدون ما يجي يسفه آلهتنا فاتفعوا على هذا وأرسلوا شيخا كبيرا مسنا وقورا اسمه عتبة ابن ربيعا إلى رسول الله جلس إلي قال له يا ابن أخي لقد جئت قومك بهذا الذي جئت بهم جئتهم به سفهت أباؤهم سفهت آلياتهم حكيت كذا كذا فاسمع أعرض عليك أمورا لعلك تقبل واحدة منها قال له اسمع يا أبا الوليد قل يا أبا الوليد اسمع قال له إن كنت قد جئت بما جئت به تبغي مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون اغنانا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا فلا نقطع دونك بأمر وإن كنت تبتغي نساء زوجناك من أجمل أبكارنا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن فيك يعني صير معك يعني شيء دعونا لك الأطباء لينظروا ما بك فلما انتهى قال أفرغت يا أبا الوليد خلصوا قال ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا سوء داع عليكم ولكن الله عز وجل جعلني نبيا وأنزل علي كتابا كان لسا ما نزل الكتاب كله يعني آيات فبلغتكمه فإن تؤمنوا به فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم وعاد عطبة إلى قومي وصارت المفاوضات تمشي وتروح بطريقة مكوكيه كما يقولون نعم وسنتحدث عن تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم شاء الله أن تكون هذه المفاوضات لسانا آخر ينطق بهويه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من قبل الله عز وجل الى قومه والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا الساعة تحية وسلامة اللهم كما أملنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أول فليس قبله شيء ويا آخر فليس بعده شيء ويا ظاهر فليس فوقه شيء ويا باطن فليس دونه شيء صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك في هذه الليلة الغراء صلاه وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك ونسألك بأسمائك الحسنى كلها ونسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجب أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وأن تمتعنا جميعا بالعافية التامة ما احييتنا وأن توفقنا للسير على صراطك وأن تصرف عنا السوء وأسبابه بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين وأن تملأ أفئدتنا بحبك وأن تملأ أفئدتنا بالخوف منك يا رب العالمين وبالتعظيم لك يا ذا الجلال والإكرام طهر اللهم قلوبنا من النفاق طهر اللهم ألسنتنا من الكذب طهر اللهم أعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تغفي الصدور يا رب العالمين اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم من الحاح عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين يا رب أكرمتنا بالغيث فاسقنا مزيدا من الغيث يا أرحم الراحمين يليق بكرمك وجودك فانا فقراء إليك لا نشبع من عطائك يا رب اسقنا مزيدا من الغيث يليق باحسانك يليق بكرمك ومننك وجودك يا رب عاملنا بما انت له اهل لا تعاملنا بما نحن له اللهم ان معاصينا لا تضرك وان طاعاتنا لا تنفعك فنسالك اللهم ان تغفر لنا ما لا يضر وأن تقبل منا ما لا ينفعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نسألك بأي عمل صالح وفقت أي منا في هذا المجلس إليه فقبلته نسألك أن تجعل هذا العمل الذي قبلته شفيعا بين يدي دعائنا يا رب العالمين فتستجيب دعائنا اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين ومن أراد يا رب بإسلامك خيرا وفق اللهم إلى كل خير من أراد بإسلامك وعبادك المسلمين شرا خذه يا رب بأخذ عزيز مقتدرا يا رب خذ اخذ عزيز مقتدر يا رب خذ اخذ عزيز مقتدر اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك اجمع قاده المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين اهديهم فيمن هديت انت الهادي انت الهادي قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك تقلبها كما تشاء يا رب العالمين وجه قلوب قاده المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الى ما يرضيك يا ما يرضيك يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الفتن سببا لهلاك اربابها ردها على من صنعوها يا ذا الجلال والاكرام يا اكرم الاكرمين استجب دعاءنا يا ارحم الراحمين استجب دعاءنا اللهم انا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إن نتوجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى اللهم فاشفعه فينا يا كريم اعط اللهم كل واحد منا الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد الله عليه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم الله عليه وسلم اللهم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الله